بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم. أبو أحمد أعلم خلق الإنسان خلمه البيان بإذن الله الرحمن تقيم الوزن بالقسط ولا تغسر الميزان والأرض وضوها للأمان لها فاكهة والنقل ذات الأجمام والحب ذو العصف الأربعة لها للأمام فيها فكها و النخل ذات الأكمام والحم. قُلْ إِنَّنِي نَذَرْتُ لِلَّهِ صَلَاتِي وَنُسُكِي آلا ايرب بكما رب المشريقي ورب الموربين رب المشرق بيني ورب المغرب بيني فبأي آل ربكما تكمل؟ مرجى البحرين يلتقيان البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا رجو منهم اللؤلؤ والمرجان، فبأي me tu ما وفي والأرض كل يوم هو في شأنه، فبأي آل إربك ما تجرب ثَنَفْ وَقُلْ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ ثَنَفْ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ ما شرر جن وي ان, أن في من اقطار السماء وَعَلُوا <تصفيق> عَلَيْكُمَا فإذا انشقت السماء فكامت وردة كالذهاء فبأي آل ربك ماكذبان فيوم إذ الله يسأل عن ذنبه Vau. Wow. ولمن خاف مقام ربه جنسان ولمن خاف مقام ربه جنسان فبأي آن Hello. out <laughs> من الجنة سيندان، متكئين فرش الطاينها ورق وجن الجنه تينتان رب اني ان نفاصرات طرف لم يقومن ان ثرب له ولا La sera tout por بأي أي علاء ربكما تكذبان الجزا ما خذاني فبأي آ Oh, دور مقصورة في الخيام دور مقصورة في الخيام فبأي آل لم يقم السوء إلا سوء قبلهم ولا متكين ولا رف رف قذر وابقار حسان فبأي ألا؟ of that.